بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المصموعة هذه المادة. آجر. الآجر هو في المنام رجل جليل فيه نفاق. استوانة. الاستوانة من خشب أو طين أو دس هي في المنام أي مدار أو خادم وأهل الدار أو حامل رفقة لهم ومأونتهم. وأقوى على ما كلفوه فيما يحدث فيها أترج الأترجة في المنام دلة على المرأة المباركة ذات الأولاد أو العصبات الأشراف ربما دلت الأترجة على الأنفة والمحبة وقيل الواحد ولد والكثير شيء طيب ومنهم من كرهها وعبرها بالمعنى وقال إنها تدل على النفاق لأن ظاهرها مخالف لباطنها الجرس هو في وقته رزق أو غائب جاء أو يجيء، وفي غير وقته مرض فيرى مريض أنه يأكل إبجاصا فإنه يضع الريحان تبلغ تدل يتم في المنام للمريض على الصحة والشفاء واعتدال القواني وسط الوجه بالشعر أو القد بالكثوة وربما بالكثوة وربما دل على قطع الإياس لما يرضي تحصيله وقيل رجل جواف بالعهود اقحوان هو في المنام صديق لمن اخذ منه شيئا وقيل امرأة جميلة فما رأى انه التقر... التقط اقحوانا من سفح جبل فان الملك يعطيه جارية وقيل الاقحوان يدل على قرابة امرأة... امرأة صاحبة رؤيا اقاح يدل في المنام على ذات الحسن والجمال ازدرخت تدل رؤيته في المنام على رجل حسن المعاشره حسن الشناء لحسن زهره الارز هو في المنام مال فيه نصب وشراب ونمط ويدل على الرف ان كان مطبوخا اجانا الاذان في المنام رجال لا ينتفع بصحبتهم وفيهم وغري لان أصل الوغي الشجر الملتف والصياد يختفي فيها فيعم الصيدا من حيث لا يعلم فان كانت الاجنه لغيره فانه يقاتل اقواما هذه صفتهم فيظفر بهم اكارع نظرا انه ياكل الاكارع ويمتص عظمها فانه ياكل مال يتيم يعتبر أكل الاكاره ياكل مال اشرف الناس لان الاكاره او أشرف اشرف اموال الناس اليه الشاه هي في المنام داله على الاليه اي الحلف وعلى التمني وربما دلت على النعمه الوافره والعلم النافع والذخيره الصالحه من علم وولد والاليه مال المراه اقط مال عزيز لذيذ وشهوات شدة الأكل الأكل في المنام في الإناء قناعه صلف إن إلا يكون الإناء محرم كإناء الذهب والشضة فإنه مال حرام أو إفراط في الدين والأكل بين الناس شهوة ومضغ ما يبلغ تهاون في الكسب والعمل وبلغ ما أصبر دين وتعجيل للأجل فإن استحار الطعم بما هو خير منه دل على صلاح الباطن وإن استحال إلى مرارة أو حمودة دل على تغيير الأزواج والأعمال فإن أكل بيدوره اقتدى بالسنة وإن أكل بشباله أطاع عدوه وجاف صديقه وإن اتقض من يد غيره رزق عيفة وتوكلة وربما مرضى وعجز عن التناول بيده وإن أكل من لون حقير انحط قدره ونرأى أن غيره دعاه إلى الغداء دلت رؤياه على سفر بعيد وما راى انه اكل طعاما وهضما فانه يحرص على السعي في حرمته ومن راى انه اكل لحم نفسه فانه ياكل من ماله ومكنوزه فان اكل لحم غيره فان كان نيئا فانه يعتابه او احدا من اقاربه وان كان مشويا فانه ياكل راس مال غيره بكريمي. الاكميل هو مال زائد وعلم وولد والاكميل للمراه رجل اعجمي والذلال ذهب ما ينسب اليه ارجوحه من في منامه انه يتارجح فيها فانه فاسد الاعتقاد في دينه اي استلقاء في المنام على القفاه قوة أمر وإقبال دنيا ومن على القفاه وكان ثمه مفتوحا يخرج منه المطعوم والمأكل فإن ذلك نبصان تنبير وزوال سلطان اقرار اقرار الانسان في المنام بدمد ومعصور نوال عز وشرف وتوبة انهال إمهار الإنسان في المنام يدل على العذاب وإن رأى كأنه أنه أنهر رضلا في غضب فإنه يعذبه عذابا شديدا استراق السمع استراق السنة في المنام كذب ونميمة ومن يصير مسترق السمع مكروها من جهة السلطان وأما يستنع فمن راى كأنه يستمع فإن كان كذبا استقال من عقد بيع وإن كان واليا عزي وإن رأى كأنه يستمع على إنسان فإنه يريد هدك ستره وفضحته ومن رأى كأنه يسمع أقاوله ويتدع أحسنها فإنه ينال بشارة أم الإنسان أم الإنسان في المنام أولى به في أحكام التأويل من أبيه فيرى كأن أمه قد ولدته فإن كان مريضا دل على موته لأن الموت يلف في الخرق كان يلف المولود وإن كان صحوحا فإن كان ثقيرا ويسع عليه لأن الصغير كلفته على غيره وإن كان غنيا ضيق عليه وحضر عليه في تصرفه وكسبه لأن الصغير مضيق عليه في أحواله أخ الإنسان إذا رأيه في منامه وكذلك الجد والعن والخال ومن نصيب في الميراث ذل ذلك على المشاركة في المال والمساعدين وردنا بعضهم على بعض كذلك إزار. هو في المنام امرأة حرة فإن رأت امرأة أن لها ازار أحمر مسكولة فإنها تتنه بالليدة تبقى فيها وإزار الفتاة يدل على زواجها أبو, أبو الانسان في المنام بلوغ المراد وخير ما يرى غدل في منام أبوان أو أجداده أو جداته أو أحد أقاربه ومرأ في منامه أن أباه كان محتاجا جاءه رزقه من حيث لا يحتسب أو جاد أحد عليه وإن كان رائبا قدم عليه وإن كان به ألم أفاق منه ومرأ أن أباه سكن بنيانا ورفع سنكة فانه يمكن صرائع أبين التي كانت له في دين أو دنيا ويحكمها اقتلاع الإنسان في المهام على مستور عليه ربما دل على العين الغابض أو صنعة الجديدة أو الالتكار انقلاب الإنسان انقلاب الإنسان على وجهه في المهام يدل على الشرك وخسران الدنيا والآخرة والانقلاب على القطع توبة إلى الله تعالى ارعاد الإنسان إرعال الإنسان في منامه يدل عن الإرعال بالمرض أو هم أو كبر وعبما دل على شفاء المريض وحدة نزاجه وظهور عافيته وقوته يقال أرعد فلان واجتهد وقام بالأمر حرف الباء نسم له من رأها في المنام بكتابة حسنة فإنه يدل على العلم والهداية والرزق وربما دلت البسملة على الولد وولد الولد لتعلق بعضها لبعض وربما دلت رؤيتها على إدراك نافات لتقرر حروفها وتدل على الصعي في الزواج والبشارة وقباه وربما دلت البسملة على الهدى بعض الضلالة وإن كتبنا ميت فهو في رحمة الله تعالى وربما دلت كتابتها على ريشة الزرع فإن كانت مكتبة بناء الجهد دلت على الرزق والاحتفال بالطاعات او صلاح السرائر اربما كانت ذكرا جميلة وعقبة حسنة بيت المقدس ما رأى في المنام انه صلى فيه ورث ميراثا وتمسك بذل وما رأى انه يصلي في بيت المقدس الى غير القبله فانه يحج فيراى انه توضع في بيت المقدس فانه يصير في شيء من المال. والخروج يدل على سفر وذهاب ميراثه منه ان كان في يده ويقع أنه أسرى جسراجا في بيت المقدس أصيب في بعض ولده أو كان عليك لده في ولده يلزله الوشاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في المنان بلغ عثمة عالية وسافر في عز وعاد فيه أو مات شهيدا برق رؤيته في المنان من المفاد تدل على الهدى بعد الضلالة وربما دل ذلك على انبهار النظر وتدديله وإن كان الرأي مريضا خيف عليه الموت وربما دلت رؤية البرك في المنام على كشف الأسرار وربما دلت رؤيته على البشارة لقدوم غائب أو تجديد الرزق أو رغاجة الملهوف، وربما دلت رؤيته على بريق السيف وأسينة بماح والبرك في المنام تدل رؤيته على خوف من السلطان أو ضرب السياط وربما دل على المواعيد الحسنة والضحك والسرور والإقبال وكلما ذل عليه البرق فسريع عاجل لسرعة ذهابه وقلة لبسه وكام البرق يدل على منسعة في مكان بايد ذكر ما رأى في المناله كان ذلك عسرا لأرباب المناصب كما أن المراد فرض لذوي الاغسار وعندما ذلت على الكرب من اسمها وتعذر الاسكان وإن قيل بنت فهي على المد الذي أدرك بطن في المنام يدل على ما يحوي أهله وماله وسره وعلى ما يضعجعه أو يخرج منه ويدل على سين والقبر والصحة والسقم والصديق والمودع وعلى دينه وعبادته فمن خرق بطنه في المنام وكان له ذلك تعطل نفعه منه وإلا حصرت له جائحة في ماله الذي يستر به أهله وربما افطرح سره أو فقد زوجته وإن كانت امرأة حاملة خرج منها حملها فإن ظهر أو خرج شيء من أنعائه أو أعضائه خرج مسكوله وإلا كشف عن أمواته أو نزع أو نزح وإلا مرضى في جوفه وإن كان يشكو ذلك زال ما يشكوه وإن على بطنه في المنام دل على ثاقته واحتياجه وسعيه للناس على شبع بطنه والبطن بطن الوادي وربما كان البطن في التأويد دليلا على ما دل عليه الخفض من العشرة والقبيلة وربما دل على البطن وما رأى في بطنه قيحا او دمامل دل على تعارضه لما لا يحل له من مأكول او زضادع وربما دل البطن على المباطنة في الدين والباطن الحقد والنفاق والبطل يدل على بيت الإنسان ودوابه فأكدهه ولده وقلبه ولده وورثته خادمه أو بنته وكرشه كيسه وحقومه حياته وعصمته دول الدول في المنام بذل ماله فيما لا يحل له أو وضع ما لا يناسبه وإدرار الدول في المنام دليل على إدرار الرزق وجوائل ما في البطن وإن ساك او أو تعصره ربما دل على استعجاله في الامور وعدم الصواب لأن الحاكمة أو الحاكمة لا يستقر له قرار حتى يدفع عنه ما يجيهه وربما تسدق مصارف مياهه حمش الحاكم الذي يمسك نفسه عن المول، والحاكم الذي يمسك نفسه عن قضاء حاجة والتغوط انتهى والنور في المنام الحرام ومن رأى كأنه في بالموضع مجهول تزود الرأة في ذلك الموضع ويبتل فيها أموت فته بمصاهرة أهل ذلك الموضع ومن رأى كأنه يبول فإنه ينفق نفقة تعول إليه ومن رأى كأنه في بالفيذ فإنه ينفق المال كسب حنالا ومن رأى أنه بالعلى على سنعة فإنه يخسر في تلك السنعة ومن راى انه بال بعضه وحبس بعضه فان كان غنيا ذهب بعض ماله وان كان مكروبا ذهب بعض كربه ومن راى انه حاق فانه ينبض على امراته فان قوي عليه البول ولم يجد لذلك موضعا فانه يريد اخفاء مال ولا يجد مكانه فمن راى انه بال في موضع البول فاكثر من بوله انفرج ان كان فقيرا وان كان غنيا خسر في ماله وإن رأى أنه يقول لبنا فإنه يضيع الفطرة وما رأى أنه يقول لما فإنه يأتي مرأة مطلقة أو المرأة ذات محرم ولا يعلم بذلك بصاق البصاق في المنام يدل على قوة الرجل فما رأى عريقه جنفة عجز ما يريد مما يفعله مبراؤه وقل, وقل لفظه وكلامه ومن انه خرج من فمه رغوة وزبد فانه يدل على كلام باطل يقوله او كذب يفتعله ويختلقه والبصاق مال الرجل وقدرته فمن راى انه يبصق على حالت فانه ينفق ماله في جهاد او يشغل ماله في تجارة فان بسق على الارض اشترى ضيعة او ارضة فان بسق على شجرة نقض عهدى او حنث في اليمين فان بسق على انسان فانه يقلفه والبساق الحار دليل على طول العمر وأما النار فدليل الموت وربما دل البساق على استجلاب الرائحة وطلبها من النكاح وربما دل على الصحة والسقم، فيرى رأى الانسان بساقه متغيرة دل على سور نزاجه وانقطاع الريق وهو البصاق في المنام دليل انقطاع الراحة والمذة وفقد الأولاد وكثرته في المنام دليل على الهم والفكر ومرأة أنه يبصق فإنه يخرج كلام سوء من خمه فإن كان فيه دم أو بلغا غليظ فإن كلامه فيما لا يحل له ومرأة أنه كفل في وجه انسان فإنه يخرج منه كلام لا يحل له بلغا البرغم في المنام مال مجموع لا ينمو فيرى انه القى بلغما مال الفرج والشفاء ان كان مريضا فيرى كانه يتنخع فانه ينطق نفقة في شدة وان كان صاحب علم، فهو شحيح عليه وقيل ان خرج الماء في شمي انسان عالم، فهو وعب ينتفع به الناس او فتيا، وان كان تاجره كان صادق الكلام ملم الانسان سمنه في المنام وقوته قوة في الدين والإيمان فيراء كأن جسده جسد حي فإنه يظهر ما يكتر من العداوة ويراء كأن له أية كألة الكبش فإن له ولدا مرزوقا يتعيش منه ويراء في جسده زيادة من غير مضره فهو زيادة في النعمة عليه ومن راء كأنه يحك جسده فانه يتثقل الأحوال في قرابته وينال منهم تعبا ومن رأى أنه احتبت ولم تسكن الحكة ناله تعب في أهله وإن سكنت الحكة فانه ينال خيرا عظيما والجسد في المنام دليل على ما يوار الإنسان ويتجسد به كالناس والزوجة والمسكن والمحبوب والولد وعلى من يحتم به من الأذى برد إذا رأى الإنسان البرد في المنام فإنه فقر فمن وجد البرد في الظل فقعد في الشمس ذهب فقره كما أنه إلا ودد حر الشمس فآوى إلى الظل فإنه يمضي من حزن والبرد في المنام إذا كانت الرؤيا في زمن الصيف يدل على الفوائل والأرزاق والكساء والنفيسة فمن رأى أنه يجد بردا فاصابته ريح فإنه يزداد فقرا على فقر فإن اصطلى بنان أو جمر أو دخان فإنه يفتقر لسعه في عمل السلطان يكون فيه المخاطرة وهوي برد البرد هو حب الغمام إذا نزل من السماء فهو دليل تعذيب الحاكم للناس وإرهاب أموالهم وإيلان بعضهم بالضرب الشديد. فإذا رأى كأن السماء تنفر بردا أو ثلجا في غير حينه فإن الرائل ينبعض مروا يسير ثم يبرع منه ومراء البرد وقع بأرض فإنه رحمة من الله تعالى ولم يفسد فإن أفسد أو أفحش فإنه عذاب ينزل بذلك المكان وإن كان على الدول والمحلات فإنه جوائخ وغرامات البرد وهو الذي يلبس فإنه يدلد المنام على خير الدنيا والآخرة وأفضل سياب البرد الحضرة وهو أقوى من الصوف في التأويل والبرد المخطط في الدين خير منه في الدنيا والبرد من الابليس مال الحرام وإن كانت من قطل فهو مال ديني ودنيوي في موضع أو في إناء نساء أو جوار فمن راى أن جزاجته باضت بيضة فإنه يولد له ولد وبيضه السليق رزق هنيئ فمن انه أنه أكله نيئة فإنه يأكل مالا حراما أو يصيبه هن أو يقع في فحشة فإن أكل قشره فإنه من نتاش فمن بيده بيضة فإن برأته تصير تلميته فإن أن بعده باضت فإنها تلد ابن فاجرة فإن رأى أنه أحضر ججاجة بيضة فتفقعت من الفراليج فإنه يحيى له أمر ميت قد تعصر عليه فإن رأى أن عنده بيضا كثيرا فإن عنده مالا ومتاعا كثيرا يخشى فساده وبيض الببغاء جارية غرعة ومن رأى بيمه بيضا سليقا فإنه يصلح له امر قد تنادى عليه وتعسر وينال بإصلاحه مالا وبيض الكراكي أولاد المساكين ومن رأى أنه بيضا ولد له ولد شريف فإن كثرت ما تولده والصغار من البيض بنات ومن الكبار بنون والبيض يدل على الذهب والفضة فبياضه فضة وصفاره ذهب وربما دل البيض على الاجتماع بالاهل والاقائب والاحباب وربما دل البيض على جمع الاموال وادخارها بياض اللون من رأى وجهه في المنام اشد بياضا مما كان مرد ومن رأى أن ان لون خده ابيض فانه ينال عزا وكراما بحر البحر يدور في المنام على ملك قوي مهاب عادل شفيق يحتاج ليه الخلاائق والبحر للتادره متاعه وللأدوره سيده ومن رأى البحر أصاب شيئا كان يردور ومن رأى أنه خاضر فإنه يدور على النفوذ ومن رأى أنه قريب على مكن البحر أو زطجع فإنه يدخل في عمل السلطان ويكون على حرر لأن الماء لا يؤمن في غضب السلطان وإن صبه في إله فإنه يحول مالا كثيرة أو يعطيه الله تعالى ذيل يجتمع فيها مالا وقيل من من شرب من ماء البحر تعلم من الأدب بقدر ما شرب فإن عذر البحر فإنو يأمن مالا عدو كذل يسرايل لما عذر البحر غني المال في العرو فيرى راى ان ماء البحر دخل محله ولم يتاج اهلها منه فانه يدخل ذلك المكان متسلطا وينال اهلها منه مالا ومعيشه فان انتسل منه فانه يكفر عنه ذنوبه ويذهب همه ومن رأى البحر من بعيد فانه يرى هولا وفتنه وبلاء وقال بعضهم يقع في بريه ومحن تنزل به ومن أن ان البحر غاص حتى ظهر حافته فهو بلاء ينزل الى الارض ومرأى أنه خارج من بحر كان سابحا فيه فإن كان مريضا شفاه الله تعالى وإن كان في هم وهم فرج الله عنه ومرأى أنه غمره الماء حتى مات فيه فإنه يموت شهيدا لأن الغريق شهيد ومرأى أنه او أو اوضع الماء البحر فإن كان مريضا شفاه الله تعالى وإن كان مديوناً قوى الله دينا وإن كان ذا هم فرج الله هم وإن كان ذا خوف امن الله خوفه وغية البحر المحيط في المنام دليل على نهاية العمر والاتصال بعالم الغيب والشهادة مع طول العمر وماء البحر العذب مؤمن والمالح كافر وربما دل البحر على غيث السماء أو التسبيح والتهليل أو الخوف والجزع وبطء المقاصد وربما على زوال الهم والنكد وربما على الطهارة من الأنجاس بحيرة تدل في المنام على القضاء والولاة والبحيرة للمسافر تدل على تعذر السفر والبحيرة الصغيرة تدل على امرأة غنيه بئر بئر الماء في المنام امرأة مستدشرة ضاحكة واذا رأته المرأة فهو عجل حسن الخلق والبئر مال او علم او تزود او سجن او مكر ومن رأى أنه احتفر بئر وفيها ماء تزوج امرأة نسرة ومنكر بها لان الحفر مكر فإن لم يكن فيها ماء فإن المرأة لا مال لها ومن رأى أنه شرب من مائها فإنه يسوب ماء من مكر إذا كان هو المحتفر وإن فعلى يد من احتفرها فإن رأى بئر عتيقة في محلة او دار أو قريه يستقي منها الصادرون والواردون بالحبل والدل فإن هناك ماء أو بعل الإماء أو قيمها ينتفع به الناس في معاشهم ويقول له في ذلك ذكر حسن فإراء أنه وقع في بئر ماء كبر فإنه ينصرف مع رجل جائر ويبلى بكلبه وظلمه ويتعصر عليه أمره فيراء أنه يهوي في بئر فإنه يسافر والهدام البيئر موت امرأ فيرأى ان رجليه مدلاتان في البيئر فانه ينكر بناله كله او بعضه فان نزل في بئر وبلغ نصفه فانه يسافر ومن رأى بئرا في داره او عرضه فانه ينال ساعة في جعبته واسرا بعد عسر ومنفع من حيث لا يحتسب بكره هامش الحبل مع الدول يستقر بهما بن البيئر انتهى هي في المنام رجل نفاع مؤمن يسعى في أمور الناس ويعينهم في أمور الدين والدنيا فمن رأى أنه يستقي بها ليتوضأ فإنه يستعين برجل مؤمن معتصم بدين الله لأن الحظة دين وإن توضأ وتم معضوء فإنه يكفي يكفى كل مهم من مرض وغم ودين وربما دلت الفكرة على الخادمة النشيطة في حركتها او الزوجة او الغلام كثير الكلام بكرة النهار بكرة النهار ربما دلت في المنام على البنات يرزقنا او يتزوجن وربما دلت البكرة على ذكر والقراءة بناء ورؤية البناء في المنام المستحدث على الأرض لشابة دنيا خاصة أو عامة بقدر ما رأى من ذلك وربما كان تأويل البناء بناء الرجل بأهله وإن راى أن بيته أو داره تسعى قدرا معروفا حسنا فهو سعه دنياه وقيل ما رأى أنه يبني بنيانا فإنه يجمع قرابته وأصدقاءه فإن بنا من خزف. فإنه تزين ورياء وإن من تين فإنه كسب من حلال وإن كان مبكوشا فإنه علم وإن كان من جسم وآجر عليه صورة فإنه يخوض في باطل لأن البناء بالجس والآجر نفاق ومن رأى أنه يبني في الغربة فإنه يتزوج امرأة لم يتقدم إليه بكرها أو أنه يقيم في الغربة ويموت والبناء بالطين هو الدين واليقين والطيم الابس فضاعة والبناء المليح يدل على الألفة والمحبه والنسل والرزق والكساوة الجليلة والابكار من النساء والأولاد منهم وربما دل البناء المحكم على القوة والشدة وربما دل على المعبدة والمساعدة وربما دلت رؤية البناء على العمر الطويل ويرأى قدابا أو بناها في المنام بأنه يدل على عفع شانه او انضمانه الى ذوي الاقدار ومن رأى ان له بنيانا بين السماء والارض من القلاب الخضر حسنت افعاله ومات على الشهادة ومن رأى انه يبني حماما فانه يبني دمعه ويراء المريض كأنه يبني داره او بيته ولا يدري متى هدمها فان ذلك جسمه قد عاودته الصحه وانصرف عنه المرض الذي هو فيه باب الباب في المنام دال على قيم الدار فمن راى في الباب حدثا فهو قيم تلك الدار والابواب المفتحه ابواب الرزق وابواب البيوت معناها يقع على النساء فان كانت جددا فإنها ابكار وان كانت خاليا من الأغلاق فهن سيدات فمن راى كانه غلق باب بيته من حليب فانه يتزوج بذكر على قبل احكام البيت وخطر الباب وهيئته ومنافعه لأهله ورأى باب الدار متغيرا عن حاله فهو تغير حال مالك الدار وان قد سقط أو قلع إلى خارج او راه محترقا أو مكسورا فهو مصيبه في القيم وكذلك ان راه مغلقا بعد قلعه أو بعد حادث فهو بقاء الرجل وان راه منسنبا فهي مصيبه عظيمه من اهل تلك الدار حتى تذهب عليهم المذاهب فيها فإن رأى في وسط باب داره باب صغير فهو مكروه لأنه يدخل على العرات وسيدخل تلك الدار خيانة في امرأته فإن عظم باب داره واتسع وقوي من غير شفاعة فهو حسن حال القيم فإن رأى أنه دخل من باب إن كان في خصومة غلب فيها فإن رأى أبواب من مواضع معروفة أو مجهولة فإن أبواب الدنيا تفتح له ما لم تجاوز قدرها إن جاوزت فهو تعطيل تلك الدار وخرابها فإن كانت الأبواب إلى الطريق فإن ما يناره من دنيا تلك لأهل بيته دون الغرب وربما كان زوال الباب عن مرضائه زوال الدار عن خلقه وتغيره لأهل داره إلى خلاف ما كان لهم عليه من قبل فإراء أنه خرج من داب ضيق إلى سعة فهو خروجه من ديق إلى سعة ومن كرب وحوف إلى أن. فإن أن لباب ذي بابين فإن امرأته فاسدة فيرأى أن بابه مفتوح على السقف فإنه نائبة من سلطان أو تعطيل تلك الدار بتخريب، ان بابين فإن أن لباب بابين باي فإن امرأته فاسدة فيرأى أن بابه مفتوح على السقف فإنه نائبة من سلطان أو تعطيل تلك الدار بتخليب وحلقة الباب كالحاجب والهول أو النذير فمن راى أن لبابه حلقتين فإن عليه دينا من نفسين فيرأى أنه قطع حلقة بابه فإنه يدخل في بدعة ومن راى أن النار تحرق الأبواب فإنها تدل على موت معات الرجل وعلى أن تديره ومعاشه ليس بموافق ولا جيد وربما دلت الأبواب مجمولة على العلوم والأرزاق والمكاسب والأسفار انتهى الشريط الثاني ولكتاب بقيه على الشريط التالي